وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تلهى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذكره في صُحُفٍ مُكَرَّمَةٌ مَرْفُوَعَةٍ مُطَهَّرَةٌ بِأَيْدِهِ سَفَرَةٌ كِرَامٍ بَرَةٌ قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أن ناص الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصال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 هم الكفرة الفجرة